والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أعلمه شديد القوى ذو مروة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دمى فتدلى فكان قاب قوسين يودنا فأوحى إلى عبده يوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكذرى اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وَلَهُ الْأُنثَى تلك إذا قسمة ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ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 إن لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة جسميتهن وما لهم من علم إني يتبعون إن نظنا وإن نظنا لا يغني من الحق شيئا فعرض عن ما سولّى من العلم إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيني وهو أعلم بمن سدأ وللله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين سئوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسن الذين يجتلبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم جننه في بطون امها فيكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن التقى افرئيت الذي تولى واعطى قليلا واكدا هو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتى وَأَنَّهُ هُوَ أَبُو حَجَرٍ وَأَبَا كَهْلاٍ وَأَنَّهُ هو أَمَاتَ وَاحِيًا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَاء تُنَى وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هو أَهْلَكَ عَادًا وَتَمُودَ ثَمَامَ أَدْقَ وَقَوْمًا حِمْيَنَ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ هَوَى تَوَشَّاهَا مَا وَشَّى فَبِأَيِّ آلَ العذبة ليست لها من دون الله كافه أَفَمِنَعَدَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَبْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَعُلُوَتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُونِ اللَّهِ وَاعْبُدُونَ